What الله لا يحب من كان خرواناً أثيماً يس وكان الله بما يعملون محيطا أَن يُظْلِمَ النَّسْغُ ثُمَّ يَكْتَنِفُهُ فِي اللَّيْلِ غَيْمٌ دِكْرِ اللَّذَا مَفُورٌ وَحِيمَا فَمَن فَاِنَّمَا يَكْتُبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حكيم تَمَنَّ لَن بُتَنُوا وَإِفْمَن مُوِينَا Oh my na fadlu